الحجاب الحجاب هو الفطره فطره اي امراه عايز الغطاء الحجاب ابو لله عز وجل الحجاب يقود الى حسن الخاتمه الحجاب وقايه من العذاب الحجاب عنوان للمراه الحره بالله عليك بالله عليكي اوعي سبب في تحطيم امه تكوني سبب في تحطيم الحبيب محمد تكوني سبب في شباب الأمة المسلمة ik ben hier in de buurt gegaan en ik مسموع نوع امري نسمات تلعب الشيخ يا قدم ده ونفسه وقدم ماله ووقت قدم حياته كلها لله عبد الجليل وانت مش عايزه تلبسي حجاب لله حجاب شوفي تلبسي حجاب لله والشيخ احمد حسين قدم كل حياته لله عبد الجليل سؤال لو عايزه تكيدي اليهود عايزه تقلاص عن اليهود عايزه تنتقمي من شارون المجرم شارون عمل إيه في امه هو المزبحة بتاعت فيها شارون. شارون هو اللي قاد لقتل المسلمين من أهل مصر صاحب موقع الاستغرام هو ده شارون عايزة ان تقنم شارون الحجاب وكيف ورب الكعب لبسك للحجاب اشد على اليهود من 1000 مليون ساروخ <تصفيق> <تصفيق> عبدالله جحش نفسه اقضى حجاب حبا لله وانت من استكشت البيت الحجاب حبا لله والله عمري ما هكذا عن حجاب إلا في اليوم إلا لبس فيه أكفاني ونزل قب ودخلت تصلي بحجابها وحيائها فماتت وهي استجدت لله عبدالله وبدلا من أن تلبس فستان زفافها لبس الأكفان <تصفيق> إن طامت تدعو فجزاها فلل وحدي وأساول التبرج التبرج يقود المرء إلى النار المرء يتخلوها سنع رخيص بسبب التبرج الرجال يتضمر يتفشر الأمراض والأسقام بين أفراد المخيمة يحصل إهمال جميع الواجبات الدينية بسبب انشغال الشباب بفتنه النساء تنزل العقوبات على الأمة بسبب تبرج النساء يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهن من جنبيبهم ذلك أدنا أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما حجابك إن شاء الله هيكون سبب بمطر هذه الأمة هيكون غصة ويكون شوكة في ظهر اليهود عشان زي ما تركي الحجاب مش النهاية هو البداية من من صمتي أكرم ربي بصبري أمشي بجناني وبقصري السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يسرنا في دار الفردوس للإنتاج الإسلامي أن ننقل لكم عبر إصدار متميز الحجاب وقف مع النفس لفضيلة الشيخ محمود المصري والآن نستمع وإياكم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 فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذا اليوم المبارك في هذا العيد المبارك الذي يسأل الله عز وجل أن يجعله عيدا لنا في الآخرة بصحبة النبي في الجنة صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة النهاردة على وجه الخصوص يعني هنأخذ أجازة من رحلة إلى الدار للآخرة نهاردة فقط إن شاء الله لدرس مهم جدا حتى طلب مني من حوالي أكتر من 7 شهور بالإخوة والأخوات فقلنا النهاردة يعني إيه معادوا إن شاء الله النهاردة فربنا يعني إيه يعني يرزقنا الإخلاص فيه وربنا يجعله مباركا على أمة الحبيب محمد حدثنا النهاردة عن الحجاب عن حجاب المرأة المسلمة حقيقة الدرس يا جماعة بصدق أنا بعتبره أهم درس في حياتنا أهم درس لأن بصلاح المرأة تصلح الأمة كلها بصلاح المرأة تصلح الأمة كلها بفضل الله عز جل فنفس الدرس دي يكون ملكة على جميع النساء المسلمين بل وعلى الأمة كلها النهاردة بكلم أختينا المسلمة كلام من القلب والله لأن يعلم ربنا عز جل أنا خايف عليه ونفسي ربنا يجعلنا جميعا كده سبب لدخولك الجنة إن شاء الله سبحانه النهاردة بالمناسبة هيتوزع أو يتوزع خلاص ألف نسخة من كتاب الحجاب الصغير اللي كنا نعملين وهو اسمه أختها وقفة مع النفس بقول لو وصل لأختي محجبة إن شاء الله ربنا يكلمها هتهادي بيه أختي مش محجبة ولو وصل لأختي مش محجبة يبقى ربنا يكلمها بيه إن شاء الله سنفع بيه والنهاردة في من الرحله الاخيره هيتوزعوا على خمسين اخت ان شاء الله يتحجبوا في هذه الليله المباركه ان شاء الله جل وعلا وبنوعدهم ان شاء الله ان الاخوه ربنا يحفظهم يجيبوا الاسبوع اللي جاي خمسين خمار هديه ان شاء الله معانا اخوه قيس الحمد لله ربنا ما في حد يسيبنا ويمشي ربنا بس عايزين نبدا درس الحقيقه محتار ابدا الدرس منين لكن حبيت ابداه من قصه جميله جدا عجبتني القصه دي يا جماعه قصه اخت ما كانتش محجبه كانت بتشتغل كوافير للسيدات هتستغرب ان انا ببدا اتكلم ده بالموضوع ده ازاي الوقت دي كانت بتعمل كوافير للسيدات لكن بتعمل كوافير للم... للمتبرجات مش المحجبات كان ما فيش بركه في رزقها ولا في اولادها ولا في زوجها ولا في حياتها والفلوس عماله بتطير اللي بيجي مش لا فمش عارفه فبتكلم اخت ملتزمة بتقول لها طب انت لو دخلتي ان شاء الله بتشتغلي كوافير للمتبرجات وعملت الموضوع ده للمحجبات ان شاء الله ربنا هيبارك لك في رزقك وزوجك وبيتك وكل حاجه بالفعل قفلت باب ان هي تعمل كوافير للمتبرجات وقالت ان شاء الله مش هشتغل غير مع المحجبات بتقول اول حاجة ربنا اكرام لي بيها الرنتي في بركة البيت في بركة ما شاء الله ربنا هادالها زوجها الحمد لله اول حاجة ربنا رزقها بيها عمرة جات من العمرة الحمد لله ربنا رزقها النقاط في يوم من الايام جات لها واحدة متبرجة وهي متعافش انها متبرجة قالوا اننا عايزينك تعملها الكوافير عشان دخلتها بكرة فرحساها في يوم الدخلة. في يوم الزفاف. وقصت لها شعرها او قصت لها بالبلدي كده نص شعرها ولسه هتكمل فبتسالها بتقول لها روخت ان شاء الله وحجابه قالت لها لا انا متبادئ قالت لها لا خلاص وانا متوقفه مش هقدر اعملك لك اي حاجه الا يعني ايه لان انا ما اقدرش عينك على معصيه ربنا شعر ده يظهر ده من رجال بس انا طب هنعمل ايه ده الدخل بعد ساعه يعني هتبين المنظر اصلا ما اقدرش اكمل ما اقدرش اغادر ربنا اقول له ايه اقول له انا زينت واحده عشان تظهر للرجال من هنا هنا كلمة منها وكلمة من دي بفضل الله عز وجل العروسة في اللحظة قالت لها يعني انت خايف على نفسك من النار ولا مش خايف على نفسي والله هلبس الحجاب من اللي لا دي ولا اخلاحه عبر فلبس الحجاب بفضل الله عز وجل بنفس الأخت برضه يشاق المولى عز وجل في يوم من الأيام كان فيه يعني من جيرانها واحد من حملة القرآن لكن للأسف كان زوجته متبرجا فالأخت دي بتقول شفت رؤية في المنام ان الرجل ده اللي حمل القرآن ده شايل زوجته فوق كتابه تمام <تكلم> وداخل بيها نار جهنم ومن وراء بناسه خلال المنظر فراحت قالت الرؤية لهذه الستة المتبارجة وفضل الله في نفس اليوم لفس الحجاب ايه سبب ذكر المواقف دي للأخت دي سبب ذكر المواقف التلاتة دي للأخت دي ان عايز أقول لكم ان كل نساء المسلمين بفضل الله عز وجل كلهم خير واقفين بس على كل مرحيمة تخرج من فم أحد بفضل الله عز وجل يستجيب استجابة عجيبة الشكل إن شاء الله نشوف الالذي استجابه عالية جدا إن شاء الله من اخواتنا يعني ربنا يبارك فيهم يحفظهم جميعا فأحنا الالذي عايزين نقدم لها الكلمة دي بكل رحمة وحب وحنان وبنقول لاختنا المسلمه إحنا النهاردة بندعوك للجنة إيه رأيك موقف فبتسمع كلام حبيبي وصل عليه صلى الله عليه وسلم نبع سما يقول يا جماعة يقول كما عند البخاري قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من ابى إلا من أبا فيلا من الرسول الله قال من دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى بنوله هتسمع كلام النبي عليه الصلاه والسلام لو بتحب النبي اسمع كلامه ان شاء الله تعالوا نبدا الموضوع من يا جماعة بس بعد ما نصلي صلى الله عليه وسلم ليه شكل يا جماعة ان موضوع فتنه النساء أعظم فتنه موجودة على وجه الأرض اعظم فتنه موجوده على وجه الأرض. فتنه النساء ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان بيحذر الامه من فتنه النساء حديث رواه البخاري ومسلم ان النبي ما بعد فتنه اضر على الرجال من من النساء وفي رواية مسلم يقول لي إنما قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت كانت في النساء علشان كده يا جماعة أعداء الإسلام لما حبوا أن أمة يفسدوا أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم قالوا نركز على مين؟ على المرأة ليه؟ عارفين أن المرأة دي قيمتها عالية جدا في ظل الإسلام المرأة بالبلد كده بتمثل نصف المجتمع وبالتالي النصف الاخر فهي المجتمع كله بفضل الله عز وجل واليمين المراه ما هي اختي وامي وزوجتي وبنتي يعني المجتمع كله هي المراه بفضل الله عز وجل فاعداء الاسلام لما حبوا ينخروا في عظام او في جدار الاسلام قالوا عن طريق إيه؟ عن طريق المراه ولذلك واحد منهم قالها صراحه قال كاس وغانيه يفعلان في تحطيم الامه المحمديه ما لا تفعله الصواريخ ولا المدافع ولا حول ولا قتل بالله فبالله عليك يا اختي بالله عليك بالله عليك اوعي تكوني سبب في تحطيم امه الحبيب ترد ان انت تكوني سبب في تحطيم امه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ترد تكوني سبب في ضياع شباب الامه المسلمه ترد تعملي كده ده انا يعني عايز اقول لك حاجه بس شوفي ربنا بيقول والفتنه اشد من القتل والآية الثانية الثانيه والفتنه ايه اكبر من القتل اكيد انتوا كلكم سمعتوا واكيد اخواتنا سمعوا عن الشيخ احمد ياسين رحمه الله رحمه الله واسع الشيخ احمد ياسين يا اخت قدم دمه ونفسه وأدم ماله ووقته أدم حياته كلها لله عز وجل هذا رجل العظيم رحمه الرحمة وسعة والله رأيت له لقاء تلفزيونين عجيبا قال فيه كلمة ورب الكعبة لا أنسها أبدا ما حييت بيسأله ما أملك أيها الشيخ قال املي أن يرضى الله عنه يا سلام اللهم ارضى عنا يا رب مش بيقول املي ان يرضى الله عني في اليوم اللي اتقتل فيه يا اخت في اليوم اللي اتقتل فيه ابنه ابنه بيقول له يا ابي ده في ناس اكتشفوا ان في طياره استطلاعيه اسرائيليه بتحوم حول هذا المكان يعني عايز يعمل حاجه فقال له يا بني والله ما زلت ابحث عن الشهاده حتى يوم هذا يا سلام يا سلام سبحان الله شوف الراجل عمل ايه قدم نفسه وحياته ودمه ووقته وحياته كلها لله وانت مش عايزه تلبس حجاب لله حجاب شفت البيت لحجاب لله وشيخ حمد يتقدم كل حياته لله عز وجل اسألك سؤال لو عايزة تقيدي اليهود عايزة تخلاص عن اليهود عايزة تنتقم من شارون المجرم تعرف شارون عمل ايه في امة الحبيب صلى الله عليه وسلم شارون يا جماعة اللي ما تعرفوش عن شارون شارون ده هو اللي قاد المسبحة بتاعت صبرة وشفيلة قاتل فيها كم مسلم تلت تلت مرسلم شارون شارون هو اللي قاد الحملة لقتل المسلمين من اهل مصر في ارض سيناء شارون ده هو اللي قتل كل الحملات السابقة كلها من الستينات لحد يومنا هذا لقتل جميع المسلمين في أرجاء الأرض هو ده شارون عايزة تمتئم من شارون لبس الحجاب إزاي ورب الكعبة لبسك للحجاب أشد على اليهود من ألف مليون صاروخ مش هم عايزين إيه عايزين يفسدوا المسلمين هم مش عايزين المسلم يبقى يهودي لا هم بيعتبروا نسوم شعب الله المختار هم عايزين المسلم بلا إسلام وعايزين المسلمة بلا إسلام عايزة كيديهم وتخلص عليهم اللي لازم مش بكرة البتر الحجاب بالنهاردة وده هيكون أشد على شارون من مئة ألف صاروخ سخوت بفضل الله عز وجل ممكن واحد تتسألني مهاردة تقول الله طيب عن الحجاب هو شميعنا ربنا فرض الحجاب على النساء وما فرضوش على الرجال أقول لك لسابة بسيط خالص تخيلي أن ألف رجل ما يقدروش يأثروا على امرأة واحدة وامرأة واحدة تستطيع أنها تخيل حاجه زي كده لو لم يحملوا ايمانا فضلنا عذابه عشان كده ربنا فرض الحجاب على النساء من دون الرجال اوعى يكون عندك شك ان انت غاليه عندنا احنا بنتكلم النهارده ده يومك النهارده ليك عايزين النهاردة نحمل لك باقه عطره من كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعايزين نحط رجليك على أول طريق الجنة لا نرجو لك إلا الجنة بفضل الله عز وجل عشان كده يعني لازم تعرفي ان انت غاليه عندنا ده انت وصلتي النبي ده النبي عليه ماذا قال في آخر حياتي الله الله في النساء يعني اتقوا الله في النساء ويقول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهلي بابي وامي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عشان كده انا مش هخرج الليله دي من المسجد ده الا ان شاء الله لما نحط رجليك يا اخت على اول طريق الجنة ان شاء الله سبحانه وتعالى والجنة طريقها سهل قوي بس محتاجه تقدميها المهر عشان النهارده ايه هو تلبسي الحجاب الليله مش بكره اللي لابس مهر الجنه تلبسي الحجاب الليله ان شاء الله جل وعلا واسال سؤال صغير بالله عليك لو عندك لؤلؤ غالية لو عندك جوهرة لو عندك алмаز تمشي كده وتوري للناس وتفرج عليهم الناس طبعا لا يمكن. اكيد هتخبيه طب انت بقى اغلى عندنا من كل كنوز الدنيا اغلى حاجة في الدنيا انت ان شاء الله سبحانه وتعالى فعايزين نخبيكي نخبيكي ازاي انت عارف الناس لما بينزلوا يصطادوا اللؤلؤ في قاع البحر بيلاقوا اللؤلؤه موجودة فين في المحارة المحارة اللي هي محاطه باللؤلؤه المحارة ممكن يكون شكلها مش حلو لكن جواها لؤلؤه فاحنا عايزين نحطك في حجاب ربما تقولي الحجاب شكله مش حلو لكن انا شايفه ان شكله جميل افضل منظر وافضل مشهد بنشوفه اخت مسلمة ملتزمة مشى بحجابها وحيائها غض بصرها ومشى في جانب الطريق ريحه لاي مصلحة شرعية هذا افضل منظر نراه بفضل الله عز وجل عشان كده بنقولك يعني ان شاء الله هذه الليله محتاجين ان النارضة ان شاء الله تعلنيها توبه امام الله عز وجل وتعلنيها حربا على اعداء الله وتغذيهم وتلبس الحجاب بفضل الله عز وجل وبعدين لذلك شوفي من غلاوه الحجاب ربنا وصف الحور العين بوصفنا ماذا قال جل وعلا قال حور مقصورات في الخيام ما من بين الحجاب ايضا الاحتجاب في البيت وقرنا في بيوتنا ها ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى وحبيبك صلى الله عليه واله وسلم بيوصف الحمار اللي على راس الحور ايه يا ها؟ الإن على رأس... نعم على راس خمار يقول صلى الله عليه وسلم حديث عند الترمذي سند صحيح قال ولا نصيفها على راسها خير من الدنيا وما فيها يا سلام لما الاخت تتشبه بالحور العين عشان تبقى في الجنة اجمل من حور العين فضل الله عزالك السؤال الثاني اللي عايزة اسألولي بالله عليك بتحب ربنا ولا لا طب بتحب النبي ولا لا صلى الله عليه لو بتحب ربنا وبتحب النبي ما بتسمعيش كلامهم ليه ماها ربنا امرت بالحجاب والنبي امرت بالحجاب صلى الله عليه وسلم وبعدين في حاجة انت خيط على جمالك جمالك مصطور في الدنيا عن اعين الناس الا على زوجك حلالك فقط وأما في الجنة فالله عز وجل يكرمك أعظم إكرام بفضل الله عز لو أنك آمنت بالله الله ولبست الحجاب اتغاء وجه الله عز وجل حيذا تشوفي صور من الناس حبت ربنا وربنا أكرامهم إزاي والله والله لو ربنا حبك هيكرمك في الدنيا في الأخرة هتبقي أسعد إنسانا على وجه الأرض وأسعد إنسانا في جنة الرحمن إن شاء الله سبحانه وتعالى تعالي شوفي المنظر جميل جدا حكيت ربي كده كتير لكن نفت تحكيه دولة موقف سيدنا عبد الله بن مع سعد بن قبل غزوه احد سعد بن أبي جاب عبد الله بن حش وقبل ما يخش غزوه احد قال له إيه قال له يا عبد الله لقد قد حضر من الجهات يعني من الجهات في سبيل الله سبحانه وتعالى ما ترى ونحن مقبلون على الجهاد في سبيل الله فتعالى يتمنى كل واحد منا امنيه على ربه عز وجل لعل الله عز وجل ان يستجيب لنا فوين سعد بن أبي قال اللهم اني اسالك اليوم أن تلقيني رجلا شديدا حرده شديدا بأسه أقاتله فيك فأقتله ثم أخذ سلبه وقبل التهني والثالث والرابع وأقتلهم كلهم لحد ما جاء آخر واحد يتنه وبقى خلاص فقال العبد الله بن جحش تمنى على الله يا عبد الله قال عبد الله بن جحش أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرده شديدا بأسه أقاتله فيك ومش أقدر أصبر أنا محتاج أن أنا ألقاك الآن انا في اشد الشوق للقاء الله من احب لقاء الله احب الله لقاء ومن كره لقاء الله كره الله لقاء سبحانه وتعالى فقال اللهم اني اسالك ان تلقني اليوم رجلا شديدا حربه شديدا باسه اقاتله فيك فيقتلني ثم لا يختفي بذلك بل يجدع انفي ويقطع اذني ويبقر بطني فاذا لقيتك يوم القيامه سالتني وقلت يا عبد الله فيما كان ذلك اقول من اجلك فتقول صلاه يا سلام عبد الله بن جحش نفسه يتقطع حدا حبا لله وانت ما تشتكيش تلبس الحجاب حبا لله شوف هو نفسه عمل ايه وشوف انت نفسي بتعمل ايه والله لو ربنا حبك هيكرمك اخر قرن شوف ربنا لما حب اسيا رؤى فرعون عمل ايه معها اكرمها اخر اكرام قوم يضربوها بالصخره عرضوا عليها الكفر فابت وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمليه ونجيني من القوم الظالمين وهي بيضربوها بالحبل ابتسمت قال ابو هيرا لقد رفع الله عز وجل لها بيتها في الجنة فرأت بيتها فابتسمت يا سلام خلاها تشوف بيتها في الجنة شوفنا ربنا لما ربنا أحب امنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها اللي حصل بعت لها سيدنا جبريل فجاء جبريل الحبيب صلى الله وسلم وقال له يا محمد أو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه خديجة قد أتتك ومعها إنام فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فأقرئها من ربها عز وجل السلام ومني يعني ومن جبريل شوف ربنا لما يبعث لك السلام ويبعث لك السلام من جبريل عليه السلام يا سلام شوف النعمة العظيمة شوف قال قال وبشرها ببيت في الجلة من قصر لا صخب فيه ولا نصب لو ربنا حبك هيكرمك آخر إكرام والله في أخت بتحكي لي قصة من أسبوع الظبط. أخت فاضلة محجبة كانت أصيبت ربنا إيش في جميع مرضى المسلمين أصيبت بمرض السرطان في الرئة مش قادره يعني تتنفس وهي بياخدوها الجلسات اللي عليك طب يخلعها طب الحجاب عشان تقدري بس تتنفسها طول ابدا لا أخلع الحجاب ابدا والله ما اريد الا وجه الله عز وجل وما اريد الا مرضاه الله عز وجل لحد اخر يوم واخر لحظه في حياتها لسه بيعملولها علاجات كده معينه فقالت لهم كفايه والله اني لأرى ارا الان قطري في الجنه ثم تبسمت وماتت رحمه الله رحمه واسعه لو حبك ربنا هيكرمك تعالي نبدا اول خطوه في طريقنا للجنه يعني في طريقنا للحجاب هتلاقي خطوه كبيره مكتوب عليها الحجاب قائد لك إلى جنة الرحمن وده بيفكرني قصة الشاب المصري اللي كان عايش في ألمانيا وهو داخل مدينة ميونخ يعني دعو كلوا عارفين القصة فلأ يسط مكتوب عليها إيه أنت لا تعلم كفرات يوكوهاما من أو أنت لا تعرف كفرات يكوها من إعلان عن كودش عربيا فرح معلق يسط كبير جنبها على حسابه وكتب عليها وأنت لا تعلم شيئا عن الإسلام فإن أردت أن تعرف ما هو الإسلام فاتصل على تليفون كذا وكذا في سنة واحدة أسلم على يدي مئة ألف ألمان يا سلام ألا توحد الله لا إله إلا الله والله غالب على أمره لا يبلغن هذا الأمر يعني هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ولم يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز الله به الاسلام واهله وذلا يذل الله عز جل به الكفر واهله والحديث رواه احمد بسند صحيح فكل الدنيا دي كلها ستدين لله ستدين لله سبحانه وتعالى فاول خطوه مكتوب عليها الحجاب ذليلك الى الجنه قبل ما نمشي في طريق الجنة انا عايز سؤال انت ماشيه فين انا بتكلم الاخت اللي نفس النهاردة ربنا يكرمنا ويكرمها بحجابنا؟ بغا نفسك فيه تقول والله أنا نفسي يعني نفسي بقى جميلة ودي أمنيت أي بنت نفسها هتبقى جميلة ورب الكعبة هتبقى في الجنة زي الأمر إن شاء الله سبحانه وتعالى هتبقى أجمل من الحور العين قد سبعين مره وإن كان الأثر ضعيف لك عشان خاطرك نديره فيتامينات <تصفيق> واخد بله هتبقى جميلة في الجنة هتبقى أجمل مما تتخالي ربنا يقول إن شاءً فجعلناهن أبكاراً عربا أطراباً يا سلام مشكلتين من أكبر مشاكل النساء يتحلوا في الآية اللي هم إيه عرباً أطراباً العروض هي التي تحسن كلام الجماعة كلام الحب والغدى لمن؟ لزوجها مش للبوي فرند لا لزوجها تمام مش مريد نعم وبعدين هو ابن من تقول لزوجها كلام حب مش هيئة في الحلقة وهو كمان يقول لها كلام حب مش يجي النهار ده الأخي لك قاعد مع زوجته زوجتي بلها. والله انا انا بحبك والله تقول له جزاك الله خير <تصفيق> بارك الله فيك يا ستي ما ربنا يجازيك كل خير بس يعني برضه يعني <تصفيق> الكلام <أخده ربي> يعني <تصفيق> اخذ ورد يعني خد بالك <صلع> على <تصفيق> صل على حبيبك صلى الله عليه وسلم فتقول لك ايه اول حاجة يعني عايز ايه عايز ابقى جميل طيب ماشي ايه ثاني عايزه جوز طبعا ان شاء الله في الجنه برضه هيبقى معاكي زوج مفخر إن لم تكوني زوجة لأحد المؤمنين إن شاء الله في الجنة فعلى أقل لكي زوج مطهر تشاهد زوج كده ربنا خلاهولك في الجنة بفضل اللي عال جنة عايزة إيه ثاني نفسي في قطر ونفسي أتمتع ونفسي في أحسن نفسي وأحسن وأحسن وأحسن كل ده لن يكون إلا في الجنة عارفة ربنا قال إيه والحديث الصحيحين حديث قدسي دي. ماذا يقول جل وعلا يقول اعددت العباد يا الصالحين فين مش في الدنيا لا الدنيا ما تسويش عند ربنا جلح بعوضه اعددت العباد يا الصالحين في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر عايز متع عايز جمال عايز نعيم عايز قصور انهار اشجار ازواج اللي انت عايزاه في الجنه مش في الدنيا وان شاء الله برضه تتمتع في الدنيا بإيمانك ما هو جنه الايمان دي جنه عظيمه شوفي الامام ابن تيميه ان في الدنيا جنه دوت طعمها في كده عايز تدوق طعمها يعمل لي اللي ربنا امرك ان في الدنيا جنه من لم يدخل فلن يدخل جنه الاخره ما هي يا امام قال انها جنه الايمان شوف سبحان الله شوف النعمه العظيمه جنه ايه الإيمان؟ عايز جنة دي عايز تدوق بقى طعم الجنه دي هتدوقها وانت عايش في الدنيا حديث رواه مسلم حبيبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان يعني ذاق طعم الجنه ها اللي هي جنه الايمان ذاق طعم الايمان اللي عمل من رضي بالله رب ا الله وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللي مش محجبة رضيط بالله ربا رضيط بالإسلام دينا رضيط بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ما ظلمش إنما لو لبس حجاب تبقى رضيط بفضل العزل ووقتها هتدوق طعم الإيمان هتدوق طعم الراحل أنا أمر في الله كبير إن النهاردة على الأقل مئة أخت تلبس حجاب واللي تاخد النهاردة ما تاخد واللي تبقى نجيب لها الأسبوع قيلة إن شاء الله سبحانه وتعال. فلو اتحجبتي نرجو لك الجنة ان شاء الله جل وعلا هتتعبي شوية معلش وتعاني شوية والناس تتريع عليك مش مشكله ما ده طريق الأنبياء ده تتريعه عن النبي ده ضرب النبي ده النبي صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك النبي تحمل كل دوت عشان انت ترفع المسلمه وعشان احنا نطلع المسلمين كل ده بفضل الله عز وجل وهتنسي كل التعب اللي انت شوفتي ده مع أول غمسة في جنة الرحمن حديث رواه مسلم عن أنس أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة واحدة في النار فيسأله الله عز جل عبدي هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط وفي المقابل بقى تجي انت يا محجرة بقى تعبت شوية عنيت من الحر والتعب والله معلش تعب لله وألز حاجة في الدنيا والله اللي الإنسان يحس من تعبان لله مش لدنيا عارفة لو رجعت ليلة والناس التريقة عليك وتعبت وفي مشقة عجيبة والنقاب على وشك والخمر على وشك وحرانه وتعبانة ورجعت رحت البيت انا عملت كل ده رب عشانك يا سلام هتحس بلاب عظيمة جدا ويؤتى بابأس اهل الدنيا من اهل الجنة فيغمس غمسة واحدة في الجنة اللهم ادخل اخواتنا وادخلنا الجنة تفقد فيغمس غمسة واحدة ايه في الجنة ثم يساله الحق جل وعلا عفدي هل رأيت ب هل مرت بك شدة قط لا والله يا رب ما رأيت وقت قط وما مرت بي شدة قط وانا بديلك هدية عظيمه اوية هدية كبير اوية هدية, هدية حديث رؤى البخاري ومسلم سيدنا ابن عباس الله هما بيقول سيدنا عطاء بيقول له الا اريك امرأة من اهل الجنة يا سلام تخلي نفسك مكان الست دي بقى لما سيدنا ابن عباس يقول عليك ان انت من اهل الجنة ألا أوليك امرأة من أهل الجنة قلت أجهل قال هذه المرأة السوداء عملت الستة الطيبة دي ربنا يربع عنها قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف يعني أنا عند مرض الصرع ربنا يشف جميع مرضى المسلمين فبترمي على الأرض لما بيجين الصرع فالجسمي بيكشف أنا مش زعلانة من الصرع أنا زعلانة مش عايز حد يشوف حتى من جسمي. فقال لها صلى الله عليه وسلم إدها فرصة عظيمة أو. قال لها إن شئت دعوت الله عز وجل فشفاك ها قدامها فرصة ايه للشفاء بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم مش هتروح تجرب مضاد بحاوي ولا هتجرب حولها ولا عملية جراحية ولا ولا ولا, ولا, ولا وبعد العملية تلاقي الدبتون ليس المعصي دوه وليس فدت الشراب يعني والمصابة اللي بنسمعها دي لا ده دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله عز وجل لك فشفاك وإن شئتي صبرتي ولكن الجنة لو ما كان هتعمل إيه؟ أكيد هتعوز الجنة طيب فقال بل أصبر يعني عايز الجنة ولكن بس عندي مشكلة يا رسول الله من أخرات هصبر وبيت من أهل الجنة بإيه؟ ببشر النبي صلى الله عليه وسلم لها لكن يا رسول الله أنا بتكشف أنا مش عايز حد يشوف جسمي يا سلام فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فلم تتكشف بالله عليكي قرني بين واحدة بتصرع غصب عنها جسمها بيتكشف مش قصده والله وبين واحدة النهاردة فلعلي الخياطة ما شاء الله رايح اتفاصل ايه فستان تخش على الخياطه بعد اذن حضرتك يعني جزاك الله خيرا خمسين سنتي من علمين ها؟ وخمسين من على الشمال ومن قدام مويت سنتي ومن وراء بقى اللي ربنا يقدرك عليه يا سلام واللي يظهر مني زكة عن ايه زكة عن ايه اللي ده حتى النهاردة الناس اللعاء على فلاف يقولي النهاردة الاغاني بتاعت الفيديو كلاب دية اللي بديوه عارفينها ها ها لابا عن طبع انت متشوفهاش طبعا بتسمعوا عنها صحة الله فالمون التواز تلاقي الشباب اللي يحكولي لي النساء بتطلع ناس صلنا لها خلع فيه بملابس أو ملابس يستغفر بملابس ايه ناسين ينبسوا وطلعين كان الاخر موضة احنا وصلنا لها الى ناس تلبس لا ده دول بيطلعوا الى مش ناوية تلبس وقت بالك يعني سبحان الله لما تقارن بين حله وحل الثلاث حال عجيب جدا يا جماعة ده النبي ما صلى عليه صلى الله عليه والله النهارده انا حتفضل منشرح لدرس الحجات ده وان شاء الله ربنا يكملنا النهارده يعني يا جماعة ده النبي عليه السلام عمل غزوه كامله عشان مسلمة اتعرض مسلمة اداها المسلمه غالي والله العظيم غالي وهو لان ما كانش النبي يوقف عليه غاليه جدا عمل غزوة كامله وطرد يهود بني قينقاع عشان مؤمنه اتعرض ايه اللي حصل يا جماعه اليهود كانوا تجار ذهب يهود بني قينقاع تجار ذهب وليهم مسوق فراحت المراه المسلمه الشريفه ديت راحت تشتري ذهب فقعده على جنب جي واحد يهودي راودها عن كشف وجهها عن كشف ايه وجهها قال لها بس عايز اشوف وشك فابت فجلست جانبا يعمل ايه الخبيث ده فراح رابط لها طرف الطوب من تحت بطرف الثوب من فوق اول ما قامت انكشفت ساقها صرخت فكان في واحد مسلم من الصحابه واقف شاف المنظر لم يتحمل رجاله يا جماعه شويه فرح دخل على اليهود له ايه مالوش وعدم فيه اثنين لا دخل راح مخلص عليه على طول رح اثنين رح اليهود يكتمل على المسلم عملوا فيه في اتلو راح النبى يعمل ايه غزوه كامله غزوه كامله ويطرد يهود بني وكالنقع ويطلعهم من مدينه النبي عليه السلام ملا النبي شاف الحالي اللي من زولت بكتبوا الحرب العالميه الثالث شوف سبحان الله نسال الله عفا فين واحده تقول بقى بعد الكلام ده كله انت بتتكلم عن ايه انت هاي استقنعني ان الحجاب فرض علينا طب تطفقهات دليل؟ انا عارف ان ما فيش ولا دليل ورد لا في كرآن ولا السنة بنسمع الكلام ده انا اسمعوش نسمع تبخذ الادلة بس تصل على حبيبك وانت كمان انت صلت ؟ صلى الله عليه وسلم ادلة في عجالة سريعة اول حاجة قول الله عز وجل يا ايها النبي الكلام لمين ما تصل عليه صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي كل من لازواجك وبناتك ولو سكت عن تديل أنت خلاص بره الموضوع مش مشكلة لا ونساء المؤمنين أنت منهم ولا لا طبعا منهم. طب اسمع الكلام يا أيها النبي كل أزواجك وبنات ونساء المؤمنين يعملوا يا رب يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين يا سلام نعمة عظيمة أول أنت تجي يوم اليامة مع زوجات النبي دي ومهاسك. اللي احنا درسنا لك هنا في المسجد المبارك ده عشر حلقات عن زوجات النبي صلى الله عليه المؤمنين تمام كده؟ يبقى أيها هتكون يوم الإيامة في الجنة لو لبست الحجاب إن شاء الله عز وجل مع مين؟ مع أمهات المؤمنين ومع بنات سيد الأولين والآخرين صلى الله وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه يبقى ذلك أبنى أي يعرفنا يعني يعرفنا أيه؟ يعرفنا أنهم عندهم حياة مسلمات، تقيات لقيات، عفيفات، يعرفنا بهذا ولذلك فأيام النبع السلام كانت المرأة اللي تخرج متبارجة عرفنا ايه اما ممكن يئزوها واللي لابتح جاب لا دي حرة اوى حد يقرب لها ويتعرف انها مسلمة وعفيفة بايه بالحجاب الدليل الثاني قال جل وعلا واذا سألتموهن متاعا ها فاسألهن من وراء ايه حجاب ايه الحكمة ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم قلوب من قلوب الصحابة أصحاب القلوب الطاهرة، وقلوب من قلوب أمهات المؤمنين، أصحاب القلوب الطاهرة، فربنا بيقول لا، لما تعوض تتسألهم عن حاجة أو تطلب حاجة من وراء حجاب، ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن، أما نحن يبقى إذا من باب أولى، إن نحن مخاطبون بهذا من باب أولى، نحن ما توصلش منزلتنا لمنزلة الصحابة، ولا أخواتنا توصل المنزلة أمهات المؤمنين. قال جل وعلا ده يتف ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى يا سلام ده الان عايز اقف بقى الجاهليه الاولى يا جماعه كانت بتلبس حمد الفضله اخت الجاهليه الاولى كانت بتلبس ايه الامام القرطبي يجاوب على السؤال ده بيقول ان الجاهليه الاولى كانت المراه بتخرج بحجابها عادي يعني لابسه مدرطية من فوق لتحت كل ما في الامر انها كانت بتيجي للكم بتاعها وتفتحه لحد ايه لحد الا ما فوقها ماشي، وتيجى عند تحت كده وتفتح فتحة من جنب اليمين وجانب الشمال. ده ايه؟ ده تبرج الجاهلية الاولى يعني تبرج الجاهلية الأولى واحدة منهم جات النهاردة من تبقى من الطقيات. ده من ايه؟ يعني تبقى اوله من العابدات في هذا الزمان ولا حرب ولا خطرة. يلاي. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. الدليل اللي بعد كده. قال جل وعلا. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، واليضربنا بخمرهن على جيوبهن. طيب. في حاجتين في الآية دي اول حاجة. ولا ندينا زينتهن الا ما ظهر منها قال الا ما ظهر منها ولم يقل الا ما اظهرناه منها قبلت يعني شيء ظهر غصب عنها ايه اللي بيظهر غصب عن المراه اللبس الخارجي الجلباب والخمار صح حد يقدر يقول ان هي ممكن ما تكشفش بالجلاباب والخمار طب ازاي هتمشي نفسها بقى اللي التاني؟ التاني الشيء اللي اللي هو الوجه والكفين الوجه والكفين والدليل على هذا ان في احاديث كثيرة جدا او اثار كثيرة جدا وردت على امينا عايشة وعن ابن عباس وكلها اسنادها ضعيفة الا اسناد واحد فطر فيه الزينة بايه بالكحل والخاتم الكحل ايه والخاتم الكحل مكانه فين في العين في الوس تمام كده والخاتم فين في الايد يبقى ايه يبقى يخبوا هذا وذاك واحنا النهاردة جماعة مش بنتكلم في ادلة الخمار ولا النقاب. بعض الاخوات يسألون النقاب فرض ولا واجب ولا مستحب واجب او مستحب نقول في خلاف بين اهل العلم عشان مساله أمان علميه الشيخ الباني رحمه الله رحمه الله واسع كان يرى استحباب النقاب رغم زج من ايه ومرات منتقده وبنت منتقده يعني ايه مستحب يا جماعه التفصيل ده كان موجود عند الصحابيات كان موجود عند الصحابه ما كانش موجود كان عندهم ما عندهمش فرق بين مستحب وبين واجب الشيء ده فعله النبي نعمله فعالته أمهات المؤمنين يعملوا وهو ده ايه؟ وهو ده فعل المحب. لو بتحب ربنا بتسأليه بتقوليه هو النقاب مستحب لو قلتلك مستحب ها تعملي حدا ربنا بيحبه ولا لا تعمليها طبعا يبقى المثال شوف التفصيل بقى في الآن هنا بيقولك ايه؟ بيقولك وليضربنا بخمرهن على جيبنا الجبل هو ايه؟ اللي هو فتحة العنق اللي بيسموها فتحة الدكولتين تمام؟ يعني ما ينفعش النهاردة واحدة تنج لبس حته اشارط غنطت كده وتقوم ايه لفاحه ولا بيتها ومنزمح جاب اقول الله لا استنى بقى استنى كده هتزعلنا بقى لا والله ما فيش ولا حاجه انا حريص النهارده ان ما حدش مش على حساب شرع الله ابدا لكني اؤمن بالتدرج في كل شيء بفضل الله عز وجل على سبيل المثال امنا عائشه قالت يا جماعه قالت ان اول ما نزل من القران اياته فيها ذكر الجنه وايه والناس حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام دخل الناس إلى الإسلام خلاص دعا وتمكن الإمام في قلبهم نزل الحلال والحرام لا تشربوا الخمر لا تزنو لا تفعلوا كذا وافعلوا كذا تمام ولو كان أول ما نزل من الكرآن لا تزنو لا تشربوا الخمر لقال الناس لا ندع الزنا ولا ندع الخمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه ماذا يقول ابن عبد الملك يقول له يا أبتاء لماذا لا تحمل الناس على الدين جملة واحدة؟ قال يا بني أخشى أن أحمل الناس على الدين جملة واحدة فيتركوا الدين جملة واحدة إيه مقصودي من الكلام ده يا جماعة؟ وأرجو تفهموني صح الله يبرد فيكم إيه مقصودي من الكلام ده؟ واحدة جاء لك لفتاستريتش تمام كده؟ لفتاستريتش وتقول لك إيه الحجاب؟ ألبس إيه؟ لو قلت لها النقار هترضى؟ طبعا لا يا جماعة كل اللي اقوله لك يا ابنه انت تقدر تلبسي تقول الله انقدر اغطي نفسي والبس حتى تشاهد جزاك الله خير والله بنشكر لك اي فعل تفعليه عشان تقربي بيه الى الله عز وجل بس لينا ترى ايه هو بعد ما تلبسي اللبس الطويل ده وتلبسي الاشاره الصغير ده يا ريت ما تحرميش نفسك من انك تيجي دروس العلم جد دروس العلم يا جماعه احد توصي الاخوات الفاضلات ربنا يبارك فيهم شويه بشويه والله هو المقتمله دي احسن مني فيه ايه طب ما البس خمار شوية بشوية الله أبالي اللي لفسي نقاب دي أحسن فيه طيب ما لبس نقاب واحدة واحدة يا جماعة عشان كده بوصي أخواتنا المنتقبات اللي معانا ربنا يبارك فيهم ويسبتهم يا رب قوله أمين إن هم لو لو لو أخت لفس حجاب يعني بسيط كده تخدها في حضنها ما تتخرش منها ولا تستهزل بها ولا تنكر عليها بشدة لا بالراحة وباللين تديها الهدية تكلمها تتطب عليها تحسسها انها اختها حبيبتها وحدة وحدة ربنا يجعلها في نزال حسناتك وتلبس الخمار وتكمل حجابها بفضل لها عز وجل المهم المسألة فيها تدرج ربنا بير فيكم ولا ننكر على احد بيقول لكل واحدة تغطي نفسها ربنا يجاديك عنا كل خير تعالوا شوف الاية الجميلة دي ربنا بيبقى والقواعد من النساء اللات لا يرجون نكاحا فليس عليهمن جناح ان يضعن في يابهن غير متبرج خير اللي هنا جميل قوي ربنا إدى رخصة للستات الكبار في السن اللي عبد الستين والسبعين إنها تعرض من غير إيه؟ من غير الجلباب الخارجي يعني بملابس البيت عادي تمام مش قاعدة طبعا كشفة بسمها لا ولا كشفة شعرها كل ما في الأمر إنها بس كشفة الوجه والكفين وقاعدة بلبس البيت عادي غير متبرجات بزينة والدليل على ذلك أثر جميل جدا إنهم دخلوا على حفصة بنت سيرين وذي امرأة تابعية فلما دخل عليها وهي ستة كبيرة في السن لقوها لبسة النقاب بتاعها قدامهم قالوا لها أما سمعت قول الله عز وجل والفواعد من النساء إلى آخر الآية قالت أجل رخها سمانا الحق جل وعلا في خلع الجلباب جميل جدا وفي خلع النقاب ولا واللي كفاف لكنه بعد ذلك قال وأن يستعففنا خير لهن ودي ستة كبيرة يا أخت مش هتفتن حد أم بقى اللي ممكن تفتنى أي شاب يبقى من باب أولا من انت تلبس حجاب والله يا أخوات والله أنا بكلمك لسة في لنا لسه عايز ربنا يكرمنا وأيات إن شاء الله نعمل لك من هك متكامل عشان تكون طالبة علم وتكون داعية لله عز وجل لأن الحجاب مش هو النهاية إحنا قلنا بس كده الحجاب هو البداية هتبدأه لبست الحجاب النوردة وقفتي وحطيت رجلك على أول الطريق لسه في بقى شغل وراك طلب علم ودعوة إلى الله عز وجل وعباد وقناة إلى الله عز وجل عايزين كل يوم تقربي من ربنا سبحانه وتعالى وحجابك وانت ماشيه في الشارع دعوه لاحياء هذه الفريضه فضل اعزالك كل اللي يشوفك على طول من ما شاء الله شوف ما شاء الله الحجاب مخليها ماشيه منوره ازاي شوف ما شاء الله الاخت فاضله ماشيه وغض بصره شوف صوتها واطي ازاي شوف ماشيه في حياء وادب يا سلام دعوه الى الله عز وجل ربما واحده تشوفك وتلبس حجاب من غير ما تخطب بخطه ولا تدي درس ولا تالفي كتاب مجرد بس ان انت مظهرك دعوه الى الله سبحانه وتعالى عشان قال مش عايزك تتحجبه وبس لا دا عايزك كل لدي تشتركي في شركة دي التأمين على ايه الحجاب مش على الحجاب على الحجاب ازاي؟ ان ربنا يجعلك سبب في ان واحدة تانية تتحجب اذكر ان اخت مدرسة ربنا احفظها في يوم الام دخلت الفصل فكان عندها في اليوم دوت 15 تنميزة 14 واحدة محجبات واحدة بس اللي ايه؟ متبرجة تقول لها ازاي؟ لو واحدة غليظه كنت ايه اللي انت عاملاه ده يا بنتك نفسك ده وايه هو مش ايه واللي وشوف اخواتك عاملين ايه ولابسين حجات يعني انت اللي فكان ممكن ايه تغمز عليها شوف الاسلوب الجميل فدخلت وقالت اخص عليكم يا بنات كده والله انا زعلانه منكم بتكلم مين ال14 ما بتكلمش الاخت دي بتقول معقولة معقوله ربنا يكرمكم وتحطوا رجلكم على اول طريق الجنه وتسيبوا اختكم تختكم حبيتكم حبونها الخير زي ما بتحبوا نفسكم زي ما عايزين الجنه حبولها الجنه قالت ابله لو لبست زيهم اخش الجنة ان شاء الله قالت لها ان شاء الله يا بنتي ربنا يكرمك وتخش الجنة ان شاء الله جل وعلا قالت لها خلاص من ذكرة اجي بالحجاب شوف الاسوب؟ الدحوة غير المباشرة جميلة احيانا زي ما قلت لك ممكن تيجي تدع واحدة ويعني تستجيب نص استجابك ربنا يكلمك واحدة واحدة لحد ما تكمل يعني ارثت المرة كنت جالس مع اسرة كده من عيدة القوم فبنتهم متبارجة فجلست فبتسألنا عن حجاب هو ربنا تفرض عني الحجاب طب يعني أنا عايز اعرف ايه الدليل طب ده في ناس بيقولوا الحاجات ده مش من الاسلام ده عادة بدوية فعادت كلمتها عن الحجاب وانا قاعد في البصره فضل قال يقعد على جنب كده لحد ما قلت له خلاص والله أنا اقتنعت تماما ومن بكرة ألبس الحجاب ده ثاني يوم أبوها و والدي يعني والدها ووالدتها التصوريه ايش محمود أنت عملت ده ده أنت غيرت البنت خالص ده ما شاء الله على كلامك ده إيه؟ ده ولا الصح ده البنت يعني اتغير التغيير كامل ده ك... ده بقت متطرفه ده مش عارف طب تعالى بس يعني ده انت هتشوف منظر انا كنت مخافه ربما كانوا غلاني طرفت عندهم اه يا فلان فدخلت ليت هلاف سبانطلون جينس وشاف <تصفيق> قلت ما شاء الله على سلام متطرفة <تصفيق> <تصفيق> <متضربة> بجد تعيين <تصفيق> كانت قالت لكن لا نمكن عليه نلاجدك الله خير مجرد ان انت تفكري واحدة وبفضل الله بعدها بفضل الله عز جل باللين بقوا الرحمة والأشرفة والكتابات والكلام بكله ودي اجزالة بديها اللي اخواننا في الجامعة شباب الجامعة ما جيش النهاردة يقول ايه اصطنا بقى ليه يا صاحبة الجامعة والله العظيم انا بدعوها الى الله لا يا حبيبي خليك على جنب وخليك حلو بقى ماشي وخلي اخت ليلة تدعوها مش لنهاردة يعني ده المهاردة فيه موضة موضة في النوادي والله دلوقتي بعض الشباب قاعدين وقاعدين ومعهم من أخوات وتعالوا نتكلم بقى في القيام الليلة او الله ورب الكعبة يا الكلام ده مش منفرق يا وتعالوا نتكلم بقى عم مش عارف ايه ويقعدوا يدردشوا ويشبقوا في الآخر بقى إيه يعني طب نلعب بقى ايه ماتش تنس كده ابن وروح عشان يعني يعني, يعني يعلمه اولادكوا السباحه والرمايه وركوب التنس كده يعني. فسبحان الله انك كنا نلعب في لا يا جماعة النساء هم اللي يدعوا النساء والرجال هم اللي يدعوا الرجاله مش لك النهارده يا في الجامعة ويقول لي يا حسام ببعت لها مسدجات عليك القيام الليل يا سلام ثم بعد ذلك الله خير ثاني يوم اوعى تنسى صيام الاثنين والخميس ربنا ما يحرمنيش لا الكلام ده غلط الكلام ده دا مدخل فتنه يا اخويا من داخل ما دخل الشيطان ربنا يحفظكم بس كده طب تعال اسمعي كلام حبيبي بقى في السنه عليه الصلاه والسلام احنا كده اسمعنا القران بيقول ايه تعال نشوف الادله بقى من حبيب صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي سنة صحيح النبي قال ايه قال لا المراه عوره فلم يستثني منها النبي شيئا. ما اتسماش منها اي حد المراه عوره وفي البخاري يقول صلى الله عليه وسلم لا تنتقي بالمرأة المراه المحرمه اللي هي في الحج والعمره ولا تلبس القفازين ولا الجوانتيات يقول الإمام المتايمية قال وده بيدل على وجوب النقاب والقفة زين في غير الحج شوف ان شوف الأدلة زي ايه؟ زي إن بعض الضمن اسم ده ده يعني ايه؟ عن مش كل الضمن ايه؟ اسم في هذا بتوضح من ايه؟ من سياق الكلام تمام كده؟ طبعا بعضهم قال في حتة لا تنطقب المحرمة مش معناها هي تخلى على النقاب وتكشفوا الشهب لا هي بتخلى على النقاب وتلبس البيجة لأني لا أخف عليها، أخف عليها فين؟ في الحجم، إذا صعب عليها طبعاً إيه؟ جو حر جداً وزحام شديد، فبتعمل بتخل بتخلع النقاب وتحط إيه؟ حط البيشة والدار والشاح. طيب اسمع الحديث الثاني، اسمع وصلني. حديث رأب داود بسند حسن. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جرى ثوبه وخيا لا لم ينظر الله إليه يوم القيامة أم سلام لا؟ أمك حبيبتك رضي الله عن رضاه. شو بحرس النساء عن العفة فيها سلام؟ شيء عجيب. قالت يا رسول الله، فكيف يصنع النساء بذيلهن؟ لما الراجل بقى إيه بيحط اللبس كده فوق الكعبين إحنا نعمل إيه؟ قال يرخين شبرا قال إذن تنكشف أقدامهن شوف حريص على ان القدم بتاعتها ما تنكشفش فقال صلى الله عليه وسلم فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه ولذلك الإمام البريحقي يقول وفي هذا دليل على وجوب ستر قدميها وجوب ستر إيه؟ أقدام النساء تمام كده؟ طيب، شوف حديث تاني عند البخاري إنما سمي لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. يعني إنما سمي لا فش واحدة. شوف واحدة وتروح توصفها الميم لجلها. يعني دي فتنة يا جماعة. وده دليل على إن الرجل لا يستطيع أن يرى المرأة إلا من خلال وصف امرأة تانية. ده دليل على إيه؟ على الحجاب. صح لا. لكن بعض باب المفسدة اللي إحنا عايزين نعلق عليها إن المرأة ممكن تكون أخت فاضلة وزوجها رجل فاضل. وما شاء الله وراجي بيها وحبيبها تقوم تروح تقول لجوزها ده أنا كنت أعبا نرضى مع أختي ما شاء الله جمال إيه وعنم إيه وشعر إيه وادب إيه واخلاق إيه سبحان الله تخلي زوجها يفكر في هذه المرأة ويشتهيها إنه على الأقل يتزوج فبلاش نقفل باب الفتنة مفيش واحدة توصف واحدة لرجل ولا رجل يوصف رجل مين لزوجته ماجيش النهارده واحد تعبان عنده بيل لي لي ويقول له زوجته ام انا عدت النهارده مع حته واتبقى عادي شوية عضلات ومجالس وترابيس هي طبعا تشتاق ان هي واحد غير المرحوم اللي متجوزها ده ده فتنه يا جماعه نقفلهم تمام كده طيب شوف بقى حديث ثاني جميل اوي بس مع بعض حديث البخاري امين مين عائشه ماذا تقول تقول يرحم الله نساء المهاجرات عملوا ايه لما انزل الله عز وجل قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن عملوا ايه قالت شققن مروطهن فاختمرن بها يا سلام ده النساء كانوا غلابه قوي كان ايام الصحابه كان عيني ما حنتوش مش عندها لبس في الدولاب يكفي القاهره الكبرى لا ده كان يعني الواحده منهم عندها يا اما توب يا اما توب نزلت ايه الحجاب الرجاله رجعوا البيت على طول مباشره ماذا انزل الله من القران ما هي دي كانت حاجه المسلمين بقى شد ايه مش ها جبت لنا ايه خوخ ولا كمطره لا كان حياه الصحابيات وهو خارج اتق لنا فينا ولا تطعمنا الا حلالا فاننا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على حر جهنم يا سلام اول ما يجي من بره ماذا انزل الله اليوم من القران وماذا قال النبي من السنه قل لي علمني فاول ما نزل قال في الحاجات رجعوا الرجاله للنساء عشان تعرفوا انتوا غاليين عندنا رجع الرجاله للنساء قالوا لها هتنزل ادي الحاجات كذا المرأة سمعت ها ايه اللي تعملوا دخلت فتحت الدولاب مفيش دولاب جابت بتعمل من على الحيطه وراحت شقانه نصين وراحت ايه فاعتجرنا بها واختمرنا بها ايه الخمار قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري معنى الاختمار اي غطينا وجوههن ده قول مين حافظ ابن حجر مش تيجي النهارده تقول لواحده لسه هتتحجب طب البس الحجاب تقول لما احصل صفيعه تعرف الدنيا حار وانا ما بس بستحملش وكده وطيب يجي الصفة عادة طب عندما الشفة بقي عادة طب الشفة عادة طب دس لما داوب اللبس اللي عندي طيب حرام ما دي نعمة يعني فهم زي يعني وهكذا تسوف انما شوف زوجات الصحابة لا يمكن تأخر الأمر وان شاء الله اللي لا دي أخواتنا اللي معانا ان شاء الله مش يأخروا الأمر ان شاء الله يتحقيمه النهاردة عشان تكون شوكه في ظهر شارون واليهود جميعا شاء الله النهاردة النهارده نعلنها حرب على اليهود جميعا بحجاب أختنا المسلمة ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعاياتي أنا عايز كل أخ النهاردة يروح بيته ياخد الشريف بتاع الدرس ده ويوصله لأي واحدة من قريبه من جاراته من سكته لو كانت مش محجبه أخته لو كانت مش محجبه ويروح وبفضل أعزال يسمع الشريف والكلم عن الحجاب بس عايزين أخ يعني يكون برضه هاد ما جيش يقول بس ده انا الأول لما سمعت الشريف بقى خلصت خنت وهروح اكسر الدنيا ودم فاير وان ما كدتش تتحجبها بطنها لا مش عايزين كده عايزين اخ يعني رزين يعني ومش عايزين العكس مش عايزين اخ هادي زل عن الهزوم يعني يعني روح البيت خيامراته يقول لها ان شاء الله يعني حضرتك بعد اذنك يعني لو سمحت يعني ممكن تتحجبي لا مش هتتحجب لا هتتحجبي حانت خلاص هتتحجب انا يعني مش عايزين ولا ده عايزين الوطن رجل آه دم محامي بس بيتصرف في حدود في حدود الشرع بفضل الله عز وجل من باب قول النبي كلكم راع وكلكم مسئول عن رعايته ومن باب قول الرب العلي يا أيها الذين آمانوا يا مؤمنين قووا أنفسكم وأهليكم ها نارا وقوضها الناس والحجار عليها ملائكة الغلاظ انشداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ده الغيرة ده أنت لو ما كانش عندك دين قوي فعلى دي الأقل يا أخي عندك غيرة الرجال الرجال عاديدينك تبقى رجل كن رجلا شوف لما دخل الثوار ها اللي عايزين يقتلوا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنواردان زوجته اللي هي نائلة زوجته نائلة كان شعرها طويل جدا جدا لدرجة عارفين عملت ايه خدت شعرها كشفته ودارت بيه على سيدنا عثمان خد ب البيت الخمال بتاعه فوالله لا دخولهم علي أهوى من كشف رأسك يا سلام أنا أتقتل ولإني إن شعرك يبان على حد أبدا وكثة جميلة أو من كثة السلف واحدة ست طلقت فراحت ترفع قضية نفأة على زوجها فلما ونفت قدام القاضي فالقاضي طلب منها أن تكشف وشها عشان يعرف شخصيتها مين أنت أنا مش عارف أنت مين يمكن واحدة غريبة تقول أنا زوجته فلما راح الزوج ولقى أن القاضي لازم يكشف وشها عشان يصرف لها قال لا لا تكشف وجهها ولها خمسمائة دينار يا سلام فالمرأة لما شافت الحماسة والغيره طعت هذا رجل قالت له وأنا عفوت عنك لا أريد منك شيئا سامحتك في الدنيا والآخرة شوف هذه الغيرة جماعة طيب أنا عمال أقول حجاب واحدة أقول إنت عمال تقول حجاب حجاب حجاب طب ما تكلمنا شوية عن مزايا الحجاب افتح لنا كتالوج وعرفنا ايه هو الحجاب عايزين نشوف الصنم في ده حلو المحيط لا والله حلو تبسم عايز أول حاجة ربنا لم يخاطب بالحجاب إلا كل مؤمنة بفضل العجل لم يخاطب إلا المؤمنات بالحجاب يقول جل وعلا يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يضنين عليهن من جنابي بهن فالخطاب لك دي أول حاجة وتشرف كبير جدا ثاني حاجة الحجاب يجلب لك التقوى أنا هولا في عجالة سريعة كده عشان نخش بقى ونختم الدرس بالشبهات بتاعة البنات اللي مش عاديين يتحجبه بتقول انا مش هتحجب عشان كذا عايزين يقولها كذا ده يعني ايه الوضع المرض عليه طيب الحجاب يجلب لك التقوى قال جل وعلا يا بني ادم قد انزلنا عليكم نباسا يواري سوءاتكم وريشا لكن الاحسن من ده كله ولباس التقوى ذلك خير يا سلام لبا أنزل الله لباسين لباس يسطل العورات ولباس نتزين به ولكن اللي أجمل من ذا كله ولباس التقوى ذلك خير لأن طهارة الباطن أفضل من طهارة الظاهر قالت حاجة الحجاب طهارة للقلب قال جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن إيه من أرعج حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ولذلكم من عيشة بتقول قال عمر بن خطب يا رسول الله ان نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو امرتهن ان يحتجبن فنزلت ايه الحجاب فضل الله عز وجل فربنا يثبت في تلك الآية يا جماعه إن الحجاب ده بيحول بين الإنسان وبين شهوات النفس رابع حاجة الحجاب يجلب الحياة والحياة يجلب الحجاب الاثنين مع بعض مسألة طرديه في حياة يبقى هتحجب في حجاب فضل عز جل. سبحان الله شوف حديث في, في صحيح قال من الإيمان والإيمان في الجنة أمين عائشة رضي الله عنها ورضاها في حديث رواء أحمد بسنة صحيح بتقول إن هي بعد ما مات النبي عليه النبع والسلام ومات أبو بكر والاثنين دخلوا فين؟ في غرفة أمين عائشة؟ قالت فكنت أدخل عليهن وأغير ملابسي فلما دفن عمر ده دفن رجل ميت ومدفون فين؟ تحت الأرض قالت فلما دفن عمر كنت لا أدخل إلا مشدودة علي في يابي حياء من عمر رضي الله عن أمنا عائشة وعن سائر زوجات النبي وسائر الصحابيات جميعا الحجاب دعوة إلى الستر يا جماعة إنما أستمروا ليه حديث الله أحمد بسنة صحيح أيما امرأة وضعت فيابها قبال في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل فالحجاب يسطر المرأة عن عين الناس والتبرج يجعلها فرجة للناس ولا حول حولها يقتل بالله الحجاب هو الفطرة فطرة أي إنسان إنه عايز الغطر وفطرة الحيوان أعزكم الله يحب يتعرر فالحجاب من الفطرة بفضل الله عز وجل الحجاب عبودية لله عز وجل ربنا عليه وليطربنا بخمرهن على جيوبهن فقضيه الحجاب ما هيش منفكه عن العقيدة ولا الشريعة الثلاثه مرتبطين ببعض عقيدة والشريعة والحجاب معه بفضل الله عز وجل الحجاب يقودك إلى حسن الخاتمة اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة يا رب العالمين يقول أحد السلف إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر في أقامك والله لو عايز تعرفي امتك عند ربنا النهاردة البس الحجاب لو لبستيه يبهي دي امتك عند ربنا هو بقدرك عند الله سبحانه وتعالى الحجاب وقاية من العذاب يقول صلى الله عليه وسلم حديث روه المسلم صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر منهما نساء كاسيات عاريات يبقى لو لبستي الحجاب ان شاء الله هتنجي من إيه؟ من هذا الوعيد بفضل الله الحجاب عنوان للمراه الحره قلنا ان الواحده ايام النبي عليه السلام لو خرجت متبرجه عرفوا انها ايه اما فيئزوها ولو لقوها خارجه بحجابها يوليو يعرفوا انها ايه انها مسلمه حره فما كانش حد إيه يقرب لها بفضل الله بالله عليك بعد كل الكلام اللي بنقوله ده لسه مش عايزه تحجبي تقول اه انا عرفت زال الحجاب بس عايز اعرف بقى ايه ايه المساوق بتاعه التبرج او الهالك بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه اول حاجة عارفه مين اول من دعا الى التبرج ابليس تخيل الحكايه ربنا عليه يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة يعمل ايه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما فاول من دعا الى التبرج هو ابليس تسمع كلام ابليس ولا تسمع الكلام الله عز وجل ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش يسمع ينفع تسمع الكلام إبليس ولا تسمع إلى نداء النبي صلى الله عليه وسلم لو بتحب ربنا وبتحب نبع لازم تحجب بنارنا إن شاء الله التبرج ثقب كبير في جدار العبودية إيه ده؟ جعلت لي بيست بكفر الله ما أصدتش والله بس يبقى عندها نقص إيمان عالي جدا يبقى عندها نقص شديد جدا في الإيمان لأن المتبرد عاصي الله هو صلى الله عليه وسلم في خلاف على ده. ما فيش في والمحجبة مطيعة لله ورسوله صلى الله عليه وآله من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبدا تمام التبرج من عمل الجاهليه الأولى وقمنا في بيوت كلنا ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الأولى التبرج علامة على فساد الفطرة كلما الفطرة الأسلمه المرأة تحب إنها تدار ولما الفطرة تبقى منتقسة يبقى المرأة زيئ عيذ بالله تتعرض طيب التبرج يجذب الفرد من رحمه الله الدليل على كده حديث رواه احمد بسنة صحيح حبيبك ماذا قال سيكون في اخر امتي رجال يركبون على سروج كاشباح الرحال ينزلون على ابواب المساجد ايه مواصفات نسائهم قال نسائهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كاسمهه البخت العجاب البخت الايه الابل الجمال لعنهن فانهن ملعونات يعني نمشي بقى تلاقي اي واحدة متريجة ان الله يلعنك؟ لا طبعا عقيدة اهل السلف المسألة ديت ان اللعن ممكن يكون للعموم اما للخصوص فلا تلعن احدا بعينه يعني نلعنت الله عن الكاسيات العلتناش انما لما لقى واحدة علينا وليها اللهم لعنها لا كلام ده ما ينفعش نحن عايزين نبع دعوة رحيمة وبلاش كده وافكر ان فيه قصة تلك قبل كده باعتها تاني اخ حبيبنا هو جالس الان بيننا مش عايزين نقول اسم عشان ما يزعلش الاخ ده عنده محل كبير جدا في, في في احد المولات يعني في مول من المولات اللي هي فخمه جدا يعني ففي يوم من الايام دخلت عليه بنت مش متبرجة ما فيش لبس تاني يعني هو على الوصف اللي هو وصفه لي حاجه ناس والله العاف بطنها بينه وجسمها بينه وصدرها وري كلها بينه فدخلت فعماله بتكلم مع الشاب عايزه تشتري حذاء معاذكم الله فبتقول له ترخص لي واشتري خاطرها له صاحب المحل موجود ما شاء الله الاخ صاحب المحل لحيته بسم الله ما الله اللهم الوحيد اللي بحكم <تصفيق> فالم فدخلت فايز يعني لما شفته طبعا انا مش هلقط يعني فدخلت على الاخ الفاضل ده فقالت له اتفضل يا حاج بكام قال لها بكذا واخد الفلوس وراح مديها الكتاب الصغير اللي يتوزع النهار على اخوات كتاب الحجاب اللي هو اختها وفق مع نفسها وكتاب ده والله إخوة والله ثم والله, والله. الكتايب رغم انه كتاب صغير اجل عند العام ال130 كتاب ده اجل عندي من كل مجلداتي لان الكتاب الصغير ده الحمد لله يعني رأينا فيه من البركه ربنا يبارك يا رب وده وقف لله كل اللي عايز يبار وزعه يوزعه بفضل الله رحم انتهى الكتاب الصغير ده خدت الكتاب ومشيت ثاني يوم جات له الحجاب كاملا فضل عز جل ما بقاش مصدق قالت له لا ان انا ما عرفتيكيش انا فلانة وفلان اللي جيت لك امبارح فحمده الله عز وجل ورحمة بشرني في التليفون علم الله سبحانه وتعالى دموع نزلت على خدي من فرحتي لهذه الاخت فالدعوه الرحيمه افضل بدل ما اشتمها وبدل ما لعنها وبدل وبدل اتعيني يا أخي بالله كتيب صغير شيريد صغير ولذلك أمانة والله يا أخي أمانة إن شاء الله بل يعني إن شاء الله يعني نصر العز جل يعني يكون يعني يعني ينقش المسألة برحمة عايزين نوصله لكل الأخوات فضل العز جل طيب التبرج مقترن بأكبر الكبائر حديث رواء أحمد بسنات حسن أن أميمة بنت رقيقة جاءت إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تبايع على الاسلام فقال صلى الله عليه وسلم ابايعك على أن لا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا, ولا تافي بغتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي في الاخره الايه ولا تبرجي تبرج الجاهليه كله يا سلام التبرج يقود المراه الى النار صنфан من اهل النار لم اراهما وذكر منهما نساء كاسيات عاريات التبرج يا جماعه العقاب بتاعته وخيمه من بينها شيوع الفواحش والرذيلة في المجتمع وقع وأنا مش واقع شايفينه تمام؟ المرأة يدخلوها سلعة رخيصة بسبب التبرج، الرجال يضماروا ويصرفوا عن الأخلاق الحميدة، يحصل تفكك أسري بين الناس و. ينعدم او تنعدم الثقه بين افراد المجتمع تنتشر الامراض والاسقام بين افراد المجتمع بسبب تبرج النساء يحصل تفكك اسري يحصل اهمال واجبات جميع الواجبات الدينيه بسبب انشغال الشباب بفتنه النساء تنزل العقوبات على الامه بسبب تبرج النساء آخر حاجات التبرج من علامات النفاق يعني لما ممكن أكون منفقة ممكن حديث النبي روال بسنة صحيح النبي عسامي ليه؟ وشر نسائكم منهم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم الغراب الأعصم ده نادر جدا معناها أن النبي بيقول إلا يدخل منهم الجنة نادر جدا فتبركوا التبرج من صنع اليهود كل بيوت الأزياء العالمية على وجه الأرض مين اللي مسسها اليهود فالمسلمة اللي هتتبرج ومشه تلبس حجابها كأنها بتقول سامعنا وأطعنا لبيوت الأزياء اليهودية وسمعنا وعصينا لرب البرية جل وعلا ينفع الكلام ده؟ مينفعش آخر حاجة قد تبرج دعوة لإشاعة الفاحش المرأة لو خرجت يا جماعة علينا بيستشفى الشيطان ويزينها في عيون الناس الشاب يشوفها يتفتن يقع في الفواحش كل ده في ميزان سيئتها ربنا عافينا عافيكم وقد قال جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ويكفي أن احنا نعرف الشباب لما بيتعرضوا الشباب اللي بيقتصب النساء ربنا عافينا عافيكم بيقتصب مين أخت فاضلة نزل بحجابها من صندرة الأخوات ولا بيقتصب واحدة ماشي أصلا علينا بيخص المتبرجه لا يمكن يا رب ده حتى الشباب وبيسمعوا مدنه يبقى واقف على الناصيه وعمال يعاكس ومش عارف اللي معديه واللي ويا جميل والكلام الفارغ ده فبالذات وأول ما لا واحده محجابه استنى استنى المشيخه دي تعكس آه والله كلام ده حقيقي واحنا بنشوفه وبنسمعه ليه ربنا بيوقف قلبه احترام الاخت لا يمكن يقدر يجرحها بكلمه فطول ما انت ماشيه بحجابك فانت محترمه في عين الجميع وسيبك من ده كله وسيبك بالدنيا دي كلها المهم انت تكوني عند ربنا سبحانه تعالى. المؤمنين تكوني غاليه عند ربنا بالله عليك جاوبين لو ما لبستش حجاب يصرك ان النبي يشفق هذا المنظر انا ما اظنش ما اظنش ان في اختي يصرها انها تقابل النبي يوم القيامه على الحوض ويسألها فين الحجاب طول ما يبصرش ليه عشان الناس عشان عشان نبدا عشان عشان ولما تقابل زوجات النبي امهات المؤمنين يصرك برضه إن انت تقابليهم وانتي مش نفس حجاب برضه ما اظنش فاحنا محتاجين النهارده بقى نشوفها ايه, إيه الشبهات اللي مخليها اللي البنات مش عادينا بيس حجاب وأنا بقول إن الكلام عن الحجاب ده والله من منطلق حبي لديني وحبي لبلدي في وقت واحد نفسنا بلدنا دي جماعة تبقى أحسن بلد في الدنيا نفسنا نسائنا يبقى أفضل نساء على وجه الأرض عايزين نساء المسلمين يبقى أفضل نساء فبقا ما نشوف بعض الشبهات إيه اللي مانع البنات اللي هم يبس حجاب أنا هقول بعض الشبهات اللي سمعناها والأخ فكرنا بحاجة برقتي سبحان الله أخت ربنا كل خير اخد يفكرنا دلوقتي بوحده يا جماعه واحده نروغدي الكلام ده لكل اخواتنا واحده كانت متبرجة ومش عايزة تلبس حجاب فلبست بنطلون جينز او ستريتش على مصر وبضي فماتت على تلك الحال جم يغسلوها طبعا لازم يقلعوها لبسها جم يقلعوها لبسها طلع اللبس باللحم وناس شافوا هذا المنظر اخوات فدي طلع اللبس باللحم لك يحصل لك كده انا ما ظنش فدي تعال نشوف الشبهات بسرعه كده في مجلسه سريعه نشوف ايه اللي خلى الأخوات او ايه اللي خلى أغلب النساء مش عايزين بالشبهات شبهات احنا بنسمعها منهم ونرد عليها بسرعه اول حاجه بتقول ايه الحجاب حجاب القلب وطول ما انا أبيض يعني سيب واحده متبادله والثانيه متبادله برضه تقول لها هو أنت مش نفس الحجاب ليه تقول لها قلب ابيض كمان والله قلب رقص تترك من الرقص وام وصاف والكلام ده كله احنا بنقول حاجه القلب ده لو يصلح ينصلح الجوارح قلب كله مليان طاعه لربنا تعالى ومليان حب ان هي تلبس حجاب انما انا ايه انا ان في الجسد المضره اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا هو ايه القلب طب الصبح الثاني تقول ايه والله بس لما اقتنع انا بس اقتنع والبس الحجاب تقول لها لا احنا ديننا اسمه يا جماعه الإسلام الإسلام يعني إيه؟ يعني الاستسلام والخضوع والإزعال لمن لله عز وجل تمام كده طيب يبقى المحجبة مستثمة لله واللي مش محجبة لا مش مستثمة لله وربنا قال إيه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ده سيدنا إبراهيم يا أخت سيدنا إبراهيم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم مجرد رؤية شفها في المنام إنه يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام قام عشان يذبح رؤية فقط فما ظنك وقد جاءك الأمر صراحة من الله عز وجل إن أنت تلبس الحجاب وجاءك الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم الشبعة التالكة لإيه؟ طب لما ربنا يهديني أنا بس نستني ربنا يهديني لا لا لابد ان أنت تخدم بالاسباب وتسعي من تقرب مني شبرا تقربت منه زراعا ومن تقرب مني زراعا تقربت منه دعما ومن اتى يمشي اتيته ايه هاروا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر واما من دخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره ايه للعسر وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى والهدايا يا جماعه رزق الشبهه الرابعه طول والله انا بحب ربنا وده فاهم كفايه ان انا قلبي مليان حب لله نقولها كل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني الدين الدليل أنا عايز دليل فاتبعوني وحببكم الله تقول بس يا جماعة تدين يصر نقول لها ربنا قال يريد الله بكم اليسر وربنا أمر بالحجاب من أجل التسير على كل المجتمع المسلم تقول بس تبرك أمر بسيط إيه يعني لما تبرك نقول لها ربنا قال إيه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم تقول بس مش مشكلة مأسنا لسه صغيرة ودهم لسه العمر طويل أتحجب لما عندي خمسين سنة أو ستين سنه تضمن عيشي ما تضمنش عيش وسبحان الله وانتوا كلكم قصه الفتاه اللي احنا حكيناها قبل كده عايزين نحكيها النهارده عشان الموضوع يعني يخصنا قوي اخت ماشيه في الشارع لابسه سليبش وبادي ايه وحتى ميكاجات واخت تانية فاضله محجبه راحت واخدها باللين وبالرحمة قالت لها اختي نفسي اخذ بس لجنه الدنيا ساعه واحدة فين جنه الدنيا انت في بيت ربنا طب تعالي كانت فاضلة دخلت معاها المسجد عشان تسمع الدرس اول ما دخلت طبعا الاخوات شويتين الاخت اختسفت انها ايه ان خايفه ان الاخت دي تتشتم نزلت تحت ومن فلوسها البسيطة اشترت حجاب وطلعت قالت لي عشان خاطري البس الحجاب بس وانت قاعده عشان ما حدش يشوف السر وبعد ما نخلص ايه العيال دخلت وازالت المساحيق وتوضات لاول مره لله عز وجل ولبست الحجاب وصليت المغرب حضرت درس عن الجنة وصف الجنة والنار وصليت العشاء وهي خارجه الاخت قالت لها ايه لو حبيتي دلوقتي تلبس الحجاب ايه لاين ولو حبيتي دلوقتي تبطل الصلاة براحة قلت لها أبدا والله والله عمري ما هخلع الحجاب إلا في اليوم إلا ألبس فيه ولا نزل قبر وعمري أبدا ما هتيب الصلاة وسأدعو إلى الله عز وجل بنفس الطريقة الرحيمة اللي انت دعوتيني بها وهي خرجة من المسجد يا جماعة لسه بتحط رجلها تحت الرصيف جت سيارة صدمتها فماتت ومن مات على شيء وحس عليهم فضل الله عز وجل في المقابل بقى واحدة بقى متبرجة ورجمة في ميكروباس واخر بشؤن الميكروباص وقف ركب ملقاش مكانه مكان عند الجنبين المتبرجه فجلس يكلمها بالله اخت ربنا يحفظك ويبارك فيك ويعزك يا رب ويحفظ فيك الاسلام ان شاء الله يعني الحجاب ونعم ربنا عليك كثيره وكذا, وكذا وكذا وكذا وكذا وبعدين الامر يغضب ربنا وبكل سخيه وتبجح راحت ما طلع الموبايل وقالت له يعني قصدك ان الامر ده فعلا بيغضب ربنا لا طبعا قالت له تبخذ الموبايل وكلم ربنا شوف الامر ده يغضب ولا لا لا حول القتل بالله والله الأخ بيقسم بالله ما هي الا لحظات سواء الميكروبات دي يا جماعه الاجره يا جماعه لموا الاجره فالناقص واحد فالأخ قال له ايوه ناقص الاخت اللي جنب ما دفعتش بيقول لها الاجره يا اخت لاها ميتها يا سبحان الله تحب تبوتي انهي ميتة ميتة الاخت الاولانيه اللي ماتت وهي لابسه حجاب ولا ميتة التانية دي نسال الله العافيه الشبهه الثانيه تقول ايه بس يا جماعه اصل الموضه بقت كده وانا ما اقدرش ابقى متخلفه عن ركب الحضاره والتقدم والرقي نقول لها معقولة تكون الموذة الأخلة عندك من ربنا ومن اللي قالك إن الحجاب شكل وحش طب والله العظيم الأخت اللي ماشى بالحجاب أفضل من مئة ألف واحدة متبرجة فضل الله عز وجل وبعدين الحجاب يعني بيخلي وشك منهبه يعني الحجاب يعني وانت لبسة نقابك لما تراوح البيت تشيرك كده تلاقى وشك ماشاء الله بيشاع منه نور فضل الله على الجلب طيب شبه التاسعة تقول أنا خيص على منصب أنا يعني إذا أنا مدير في مكان معين أو منصبي عالي خيص على صار إتماعي أقول لها والله لو ملكت الدنيا كلها وارتقتي أعلى المناصب في الكندة كله كل دوت لو ما كنتش محجبة ومستقيمة على طاعة الله هتنسيه مع أول غمسة في النار حبيبك ماذا قال حديث روى مسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة في النار فيسأله الله عز جل عبدي هل رأيت نعيما قط ها أخبار المنطب ايه والفروس فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط طيب الشبه العشرة تقول بس المجتمع كله كده يقول لها أبدا أهدي أسوأ مقالة هيقول لها أهل النار هيقول لها ايه إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني على طريقة وإن على آثارهم ايه مقتدون وقد قال جل وعلا وإن تتع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله الشبهة الحضارة الشرطول بس أقول لي حاجة أنت تشغل بالك أنا بعمل حسنات كثير أهم يعني بصلي وبصوم وبحج وبتصدق وبحب اليتامى وبعمل وبعمل يعني إيه يعني لما خش امتحان أجاوب عليه واخد تسعة من عشر عملت كل حاجة وسبت الحجاب أخد تسعة من عشر أقول لي طيب تعالي نحسب حزبة وسيطة انتي ست صليتي وقمت الليل وذكرت ربنا وقرأت القرآن وصمت وزكيت وعملت كل حاجة خرج الشارع كل واحد يبص عليك تاخد ايه سيئة صح الله هيبقى في زنوب عماله تتراكم عليكي طب لو ماشيه في شارع في مئة واحد تاخد مئة سيئة طب لو مئتين واحد هدي مئتين سيئة طب لو ركبت اتوبيس ها اكتر لو ركبت متر لنفاء تبقى مصيبه <تصفيق> طب ده بعض النساء بيروحوا للأستاذ ده ما شاء الله <تصفيق> الجماهير مطر كلها في وفي الملعب. على الهواء ربنا <تصفيق> يبارك على عظيم هات له فيعني النهارده ايه بنقول لها لا ما تحسبهاش كده ابدا وبعدين احنا في امور الدنيا في امور الدنيا هل من مزيد هل من مزيد وفي امر الاخر اقول لك سفا لا يا ستي احنا شكلنا بنقول ايه لو واحده متبادله صامت يوم في شهر رمضان وخرجت مشيت في الشارع فتسببت في فتنه 200 شاب خد بالك من الحسبه دي اتسببت في فتنه ايه 200 شاب وخلتهم صيامهم ضاع يبقى عليها 199 على يوم واضحة يبقى عليها كام؟ مية تسعة تساني يوم يبقى الحزبة خسران الشبهة الاثناشر تقول بس في ناس كتير او بنات كتير محجبات ومش كويسين يا سلام طب ما في ناس كتير بيصلوا ومش كويسين يبقى نبطل صلا وفي ناس بيحجوا ومش كويسين يبقى نبطل نحج وفي ناس بتتجوز ومش كويسين يبقى نبطل نتجوز وفي ناس بتعمل كذا يبقى احنا نبطل كل حاجة طب ما ايه رأيك نتفئ تتحجب بنتي بقى وتحسني الصوره الوحشه اللي موجودة دي وتعرفوا الناس ان الاخت المحجبة دي افضل واحده على وجه الارض ماشي الشبهه ال طول والله انا بصراحة خايفه بس من الطريقه بتاعه الناس اقول لك ابشري ده طريق الانبياء حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح يقول اشد الناس بلاء مين الانبياء ثم الامثل فالامثل يبتلى رجل ايه على قدر دينه ومعني الطريقه ما بتنتهيش تفاجرين من كام سنة لما طلعت اشعاعات ان كل اخت محاجدة ماشية يقول لك بتخبي السلاح تحت تحت الخمار وكلما الخمار يوسع وسع كلما ايه <تصفيق> ولو اخت ماشى الله يعني عريضة المنكبين واخد بالك يقول لك دي نخبيها ايه تفهمها <تصفيق> يعني ايه ماشي يا ست استحمل التريقة ده النبي استحملها وانت افضل من النبي عليه السلام وبعدين انت مكسفه من ايه من الناس أمة مش مقصفة من ربنا، يعني مقصفة من الناس يسخروا مني كنت عليك، ومش مقصوفة قبل ربنا وانت مش محجبة، ومش مقصوفة قبل النبي على الحوض وانت مش محجبة يا سلام، وبعدين ربنا هو اللي وضح لنا إن الذين أقاموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إلى آخر الآيات. الشغل أنا بعتشها بتلائم، أصل الحيات بصراحة يعني الصراحة أنا بقول لك بصراحة وضوح بيأثر على الشعر وبيوقع، وأنا خايف على شعر، الله يسلم. يعني شعرك أغلى عندك من أمر ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين بالعكس بقى طب ده اللي بتمشي كاشفه شعرها هي اللي شعرها بيتعرض لحراره الشمس والتراب وبيقع بسبب الموضوع ده إنما انت حافظه ايه شعر وعلى فرض يا ستي ان حتى لو حتى شعرك وقع احنا رديم بك كده ان شاء الله ربنا ربنا يحفظ. لكن إن شاء الله ربنا عافيك أمر الكلام ده ما تمليه ايه اصلا من الصحه الشعر لا هيقع من حاجات ولا حاجه بالربنا هيحفظك اكتر ويخليك اجمل وافضل من الاول بفضل تقول طب ايه رايك بقى انا خلاص موافقه بس هتحجب لما جاوز أقول لك لا ده على عسلم وإن كان الحديث فيما قال يقول إن العبد لا يحرم الرزق إيه؟ بالذنب؟ إيه؟ يصيبه ومن يتقل الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويرزقه ده نعمة وإنما عسلم ليه كما عند أبو نعيم وإن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفسه حتى تستكمل رزقها وتستوعب أجلها فاتقوا الله وأجمله في الطلب فإنما عند الله لا يناله الا بطاقتي لا ينالوا بمعصيه الله عز وجل ولو سالت الشباب اللي قاعدين بالله عليك الشباب اللي هم مش ملتزمين نعم. عفوا مش مش الشباب اللي معنا في المسجد لو سالت اي شاب تحب تمشي مع مين ولا لك احب امشي مع المتبرجه طب ولما تتجوز لا خلي دي على جنب واتجوز واحده محجبه ولو انت لبست الحجاب خدي بالك هتفوزي بمحبه ربنا ولو ربنا حبك هيناديك كمصاح مسلم على جبريل يا جبريل اني احب فلانه فاحبها هيحبك سيدنا جبريل ليه ويخلي ملائكة السماء السبعة يحبوك ويلقى لك القبور والمحبة في قلوب الخلق أجمعين بفضل الله عز وجل تلاقي العرسان وقفلك على التوابير على الباف زي فراخ الجامعية بفضل الله وانت ربنات كلها تلاب راحتك ان فيش ريشك ونقل انت عيدها اه يعني ايه ما تخفيش على مسألة الجهاز دي افرد يعني فإذا انت كل ما اعطيها ربنا ربنا لك امر ازاي مش زي ما الناس فكرت وحنا بني ادي بعض الاباء والنساء لا ما ما اقدرش احجبها دلوقتي اعقد البنت ليه طب سيبها لما تشوف نصيبها أيوة ما ماها نصيبها مش هيك كويس ما هو اللي هيجيلها و وهي متبرجة عايزها كده فلو جت بعد كده هيتغلب سعيد بانها على رقبتي على جثتي لا يمكن تلبس حاجات انما لو انت جالك واحد عايزك وانت محجبه هيعوزك لأنك أنت محجبه بل هيعينك اكثر على هذا الامر فضل عازما 16 تقول بس جوزي مش عايزنا تحجب نقول لا في معصية الخالق. تقول بس الدنيا حر يا جماعة ما مره مرة يعني الإسلام دين رحمة نقول لها قال جل وعلا كل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهم ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حفة الجنة بالمكاره وحفة النار ايه بالشهوات اخر حاجة تقول بس الحجاب بيعقني عن العمل مش عارف اشتغل نقول لها عفة المرأة اعظم من كل شيء ورض الله وجنته اغلى من كل شيء افكر بقول لشيء عمل ياسين لما لي املي ان يرضى الله عني خلي ده املك خلي املك ان ربنا يرضى عندك ولو كان ده املك ان شاء الله ربنا يرضى عندك وبعدين يا جماعه تصحى الله ده الممرضات والدكاتره لما بيخشوا اوضه العملات بيتنقبوا علشان عدم انتشار الجراثيم يبقى انت لما تتنقبي او تلبس حجابك يبقى ده منع من انتشار الرذائل والفواحش في المجتمع وبعدين ما تخفيش من كلام الناس ما تخفيش من كلام الناس ده امنا عايشه سهمت وبراها الله عز وجل من فوق السبع سماوات احنا ردنا قلت على كل الكلام اللي هي بتقوله عن ايه عن عدم تسهل حجاب طيب بالله عليك. عندك ادنى شك ان احنا بنحب الخير والله العظيم يا أخت والله ثم والله لو أنت كنت متبالجة وتسببت في فتنة شاب مسلم واحد أنت على أقل أننا كلنا هموت هم لو متي الشاب ده لا يمكن يتحمل أن يقعد معك في قبرك خمس دقائق لا يمكن شاب اللي فتنتين ومشي معك في الدنيا دي كلها لا يمكن يجلس معك في قبرك خمس دقائق إلا ينفعك في قبرك لا ينفعك إلا عملك الصالح لو كنت دميمة أو لو كنت عندك حق ربنا يعافي جميع المسلمات يا رب او كان عندك اي مرض كان ممكن تلبس الحجاب غض عنك وما تبقىش لا لاحنا عايزين تلبس الحجاب بمزاجك وتبقى مأجورة عند الله عز وجل فعايزك تبقى مستعدة للقاء الله عز وجل تخيالي كده عايزك بس تخيل معايا لو دخل عليك ملك الموت دلوقتي بعد ما يبس حجابي يصرك ان يخش عليك ملك الموت وانت نفس حجاب ولا وانت متبرجه لو دخل عليك وانت متبرجه هايولي ايه يا اياتوان نفسه ايه الخبيثه لكن لو كنت محجبة بفضل الله هتقولي زي ما قال سيدنا معاذ بن جبل مرحبا بالموت مرحبا زائر مغرب وحبيب جاء على طاقة يا سلام اذكر ان في اخت والله في ليل الزفافة يا جماعة ليل قالت بس اتوضا وصن ركعتين قال بس يعني قبل احطي لك الميجاجات قالت ابدا اصلي الاول ودخلت تصلي بحجابها وحيائها فماتت وهي ساجدة لله عز وجل وبدلا من ان تلبس فستان زفافها لابست أكفانها حتى شعارك الموت هي يقول إمتى فعشان كده بنقول لو دخل عليك ملك الموت عزيزتي بنستعد يصرك أن يجيلك كنت متبارجة ولا محجبة أكيد محجبة لو دخلت قبرك هيجيلك الرجل الذي إما أن يكون رجلا جميل شكله جميل منظره طيب ريحته طيبة فتسألينه من أنت يقول أنا عملك الصالح أنا حجابك أنا حيائك أنا صلاتك أنا صراتك للرحم أنا كذا أنا كذا ولو كانت تانية انا عمري ما لك ما اتمنالك حاجه زي كذا تخلي نفسك لو جيت يوم القيامه الناس كلها تحشر حفاة عراه غرلا بدر مختمولين وانت بحجاب بفضل الله عز وجل تكوني في ظل عرش مالك الملك وملك الملوك يا سلام تعبت شويه في الدنيا اه تعبت لكن هتخشي الجنه وتجلسي في ظل عرش مالك الملك وملك الملوك تأكلي من زيادة كبد الحوت التي اعدها لك الرحمن جل وعلا لأنك صبرت على الحر بتاع الحجاب في الدنيا تيجي يوم القيامه ربنا ينجيك من حر جهنم ومن حر الشمس بفضل الله عز وجل وتلاقي حبيبك ما عليه صلى الله عليه وسلم حبيبك صلى الله عليه وسلم واقف بستنيك على الحوض ليه؟ تعالي أنت بالذات يا محجبة تعالي هسئيك بأيدي شربة هنيئه مريئة لا تظمئي بعدها أبدا يا سلام تروحي بقى تلاقي النبي بيتبسم في وشك ومستنيك أما المتبرجة لو راحت وقبلت النبي دخل لسه هتشرب من الحوض بتقول الملايكة بتقولها تبعد, تبعد, عنه. تبعد عن الحوض فيقول صلى الله عليه وسلم أصحابي يا رب امتي يا رب فتقول الملايكة إنك لا تدري ما أحدثت بعدك دي ما فيش خالص قلعت يا رسول الله مرضيش تلبس حجاب فيدعو النبي عليك صحقا صحقا بعيدك وبعدا بعدا لمن بدل وغير لو كنت محجبة تشربه من ايدي الحبيب تجي عند الميزان المتباريجة كان دمها زي العسل على قلوب الناس في الدنيا وكان لها ميزان عند الناس انت يمكن كان وزنك عند الناس يعني مش قوي تجي يوم الايامة تلاقي ميزانك تجي قوي. يا سلام تلاقي اعمالك كلها لما تتوزن تلاقي وزنك عظيم جدا تيجي متبرجا اه صلت اتحطت صلاه في الميزان وصامت اتحط صيام في الميزان تيجي بقى تبص لحته انها كانت متبرجه اه بس يا رب دي خطنت 200 شاب يبقى الذنوب بتاعت فتنة ال200 شب بتتحط في الكفه الثانيه ترجح تخش النار عشان كده انا بقى الايه صنfan من اهل النار تيجي عند الصراط لو كنت محجبة تمشي بسرعة على الصراط وتعدي لان النبي مستنيك عند باب الجنه لان بعد الصراط الخنطره ثم ايه ثم باب الجنه تيجي عند صراتهم معدقة بسرعة تبلغو متبرجه تسحفي على بطنك ربنا عافينا عفيك تسحفي على بطنك وتلاقي الشاب اللي فتنتين ودخلتين نار بسببك في مستني تحت يا رب اللي على الصرات ديت هي اللي فتنتني يطلع الكلوب والخطاطيف تخطفك من فوق وتنزلك مع دردك كده أنا ما ندركيش كده ابدا ابدا لا يمكن لو عديتهم على الصرات هتلاقي على باب الجنة النبي وتلاقي زوجات النبي أمهات المؤمنين وبنات النبي والصحابيات مستنيينك انا بنتكم انا واختكم يا الف مرحب ياخدوك في حضنهم تخش بعد كده الجنه مع النبي عليه الصلاه والسلام تنسي كل شقاء وبلاء شكتيه في الدنيا تنسي الترياق تنسي الحر تنسي كل المتاعب مع اول خمسه في جنه الرحمن وتعيشي مع النبي في الجنه لكن أرجو قبل ما خلص الدرس ارجو ان الاخت مش تلبس حجابه بس لا عايزين تلبس حجاب حجاب هو البدايه وتصلي وتقعي القرآن وتعمل نفسك ورد كل يوم في قراءة القرآن وتذكول ربنا وتستغفري وتلعي دايما بالسباك على دين الله وتحضر دروس العلم وتطوب العلم وتبقي داعية الله عز جل حجابك إن شاء الله هيكون سبب في نصر هذه الأمة فضل الله عز جل من أعظم أسباب نصرة هذه الأمة حجابك إن شاء الله هيكون غصة ويكون شركة في ظهر اليهود بفضل الله عز جل زي مرترك الحجاب مش النهاية هو البداية عايز تطوب العلم عايزي تبقى داعية. عايزين تخريجي لنا رجالا مثل خالد وعمر وسلمان وصهيب وبلال وعمار وتذكري أنك قدوة لبس الحجاب، اوعد تمشي في الشارع حد يشوف عليك حاجه وحش، اوعد تمشي رفع صوتك اوعد تمشي مش بصرك بصري تمشي تعمل حد تشيني المحجبات اعلام أنك قدوة وأنك تمثلي سورة للإسلام فخليك سورة الإسلام والآخر ده كله زي مرتلك عايزك تدخلي في شركة التأمين على الحجاب ياريت، يريد تقدر تكوني السبب في حجاب أخت تانية عشان تبقى في ميزان حسناتك يعني آخر حاجة في نصف دقيقة واحدة تقول امال شروط الحجاب إيه الحجاب يبقى شكله إيه أولي كالسد ثمان شروط للحجاب أول حاجة إن الحجاب يكون ساترا لجميع البدن. يبقى الحجاب من فوق للتح لحد الأرض مش لحد لغبة زي ما قلنا ما بننكرش على لسه إيه؟ يعني بتتدرك لكن بيقول الحجابل ايه المواصفات الصحيحة اللي يكون ساترة لجميع البدن ده اول حاجة ثاني يكون ثقيل ما يكونش خفيف ما يشفش ثالث حاجة ألا يكون زينة في نفسك ما يدقاش ملون ألوان مزخرفة أو زاد عن لزوم تلفت أنظار الناس رابع حاجه يكون واسع يكون واسع لا يجسم الجسم يبقى لا يشف ولا ولا يصف تمام خمسه الا يكون معكرا ما تحطيش عليه برفانات بقى وايه وعصانز مش عارف إيه وتمشي لا ما ينفعش تمام ده ضد الحجاب سته ان ما يكونش اللبس اللي يشبه لبس الرجال سبعه إنه ما يكونش لبس شهره بمعنى ان انت تلبسي لبس عشان تبقي مميزه قوي بين الناس ثمانيه إنه ما يشتريش لباس الكافرات ده كان حديثي حديث من القلب لكل اخت مسلمه والله بحب لك الخير ونفس تحط رجلك على اول طريق الجنه عايزين ندعو يا الله ندعو الان دعاء من القلب لاخواننا في فلسطين وندعو ان ربنا يثبت اخواتنا وندعو على اليهود نسال الله عز وجل ان ياخذهم جميعا اخذ عدل مطلق اني داعم فامن من قلبك اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والارض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تصلي على نبينا محمد في الأولين وأن تصلي عليه في الآخرين وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا ويم من كتابنا ويسرد حسابنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنبك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا نسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار نسألك الوك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل نعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل نعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا اجعل الحياه زياده لنا في كل خير اجعل الموت راحه لنا من كل شر نسالك يا ربنا ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقه هي كمحمد في اعالي جنان الخلد يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينه اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخره اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن ضرك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الاعداء ومن شماتة الاعداء ومن شماتة الأعداء اللهم ارحم الشيخ احمد ياسين رحمة, رحمة واسعة اللهم ارحمه رحمة واسعة اللهم ارحمه رحمة واسعة اللهم تقبله في الشهداء اللهم اقبله في الشهداء اللهم اقبله في الشهداء الحقنا به على خير الحقنا به على خير الحقنا به على خير الحق على خير اللهم اجعل دماءه نارا على اليهود اجعل دماءه نارا على اليهود اجعل نارا على اليهود اعز الاسلام وانصر المسلمين عز المسلمين انصر المسلمين في كل مكان في فلسطين وفي الشيشان واضرب جان وفي العراق وفي كشمير وفي كل مكان اللهم ثبت الارض من تحت اقدامهم من تحت اقدامهم ثبت الارض من تحت اقدامهم وحد كلمتهم وجمع شملهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم واجعل حجارتهم نارا على اليهود اجعل حجارتهم نارا على اليهود اللهم خذ شارون اخذ عزيز مخددر ارنا فيه عجائب قدرتك ارنا فيه يوم اسودا ارنا فيه يوما اسودا جمد الدماء في عروقه جمد الدماء في عروقه جمد الدماء في عروقه اخرجه في الطرقات كالمشلون. اشجرджوا في الطرقات كالمشلون. اخرجه في الطرقات كالمشلون صلت اليهود بعضهم على بعض صلت اليهود بعضهم على بعض صلت اليهود بعضهم على بعض. صلت اليهود بعضهم على بعض. ان فيهم عجائب قدرتك. ارنا فيهم عجائب قدرتك ارنا فيهم عجائب قدرتك ارنا فيهم عجائب قدرتك اذن بتحرير المسجد الاقصى الاثير قدس ارواحنا هناك قدس هناك قدس هناك ارزقنا شهادة هناك ارزقنا شهادة هناك ارزقنا شهادة هناك ارزقنا شهادة هناك ارزقنا, شهادة هناك. ارزقنا, شهادة هناك. ارزقنا شهادة رحماك رحماك بالموحدين رحماك يا ربنا بابناء الموحدين رحماك بالدماء التي سالت رحماك بالاعراض التي انتبكت اللهم ان اليهود قد تقووا علينا فارنا فيهم يوما اسودا ان فيهم يوما اسودا خذهم أخذ, عزيز مقتدر. خذهم اخذ عزيز مقتدر خذهم اخذ عزيز مقتدر لا اله لنا غيرك فندعوه ولا رب لنا سواك فنرجوه لا إله لنا غيرك فندعوه ولا رب لنا سواك فنرجوه آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك وأن السماء سماؤك وأن القدر قدرك وأن القضاء خضاؤك وأن الجبروت جبروتك وأن اليهود لا يعجزونك فخذهم أخذ عزيز مقتدر ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت ارحمنا جميعا إذا من قطع منا الصوت ارحمنا يا ربنا إذا ولينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد سواك يا الله نعوذ بك من غمسة في النار نعوذ بك من عذاب النار نعوذ بك من غسيل النار نعوذ بك من خلود في النار أرزق أخواتنا الحجاب والحياء أرزق أخواتنا الحجاب والحياء اللهم نجح كل تلاب المسلمين واجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن جنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب هؤلاء الشباب جاءوا تائبين على طرق <تصفيق>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 النبي في الجنة ارزقنا صحبة أصحاب النبي في الجنة وأكرمنا جميعا يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضر ولا فتنة مضلة يسر لاخواتنا جميعا حجابا وثبت اخواتنا المحجبات على حجاب يسر لهن كل خير ويسر لنا كل خير واجمعنا مع النبي في الخير صلى الله على النبي محمد وعلى آله وسلم السلام عليكم ورحمه